ya elam gani uzali ranaba Here yeah, I go, I'll be نحن ندخل الضرورات صراحة يا قلبي منها راحت الدنيا rahvalira galbi tun saihu hutsen saihu hamamuu في هالدنيا طعيني ظلم يا حواري و سقالي في هالدنيا Let me go.